بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواكعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وَبُسَّتِ الْجِبَالَ بَسَّاءَ فَكَانَتْ هَبَاءً مّنثُورًا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاسَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَّا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون Nat yangim, thulatum dari yang pertama, dan sedikit dari yang متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين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 كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما illa qilan salaman salama wa ashabul yamin iman ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud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 مبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إن أيُّها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم فما لئون منها البطون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 ما تمنون أأنتم تخلقونه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن لَا أَمْثَالَكُمْ وَنُشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إن لم غرمون بل نحن محرومون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 Sembah Bismillah Rabbika Aladzim, fala aku semu bimauakil Nujum, wainnahul Qasim, lau taalamul Adzim, dia telah Quranul Karamu di Kitab Meknon, tidak akan disentuhkan فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنْتُمْ حِنَئِذٍ تَنْذُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْسِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ او جئونا ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح تُنْعِيمَ وَأَمَّا إِن كَانَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ <سؤال> فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن مِنَ الْمُكَذِّبِينَ